لا تدع اليوم سبورة واحدة لدع سبورة كثيرة قل أذا ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقود كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا فَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ أَلَا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لنا